ædel i min hoved, bliver mig, og mær med min samenslægning. I Basmillah, mashallah, tjek hende, تشوفها تسمي وتصلي عشان اوصفها ملهاش حل كلام ادنية كله اقل بخير في حياتي جاني وهل ومن حظي النوم تشلي عشان اوصفها ملهاش حل كلام ادنية كله اقل بخير في حياتي جاني og min hæl er min og t 100% filmin Hagetå i vi Det heil med bagdienes de ekkitil dit tro troø de Vi ni bit men Haget de digø i vi Det de اقتديت دي ربنا لي عشان اوصفها مل حل كلام ادنية كله اقل دي خير في حياتي جاني وهل ومن حظ انه متشالي عشان اوصفها مل حل كلام ادنية كله اقل دي خير في حياتي وحدة لما تقابلها تسيب بالدنيا وتجيلها بغني سنين لكل الناس ومن الليل الليلة هغنيلها عشان اوصفها ملهاش هشحل كلام قدنية كل اقل دي في حياتي جاني وهل ومن حظي عشان اوصفها مالهش حل كلام اغاني يا كل وقال في حياتي جاني وهل